عندما قالت يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين وقلنا أن هذه جعلت أساسا على ان جعلت أساسا على أن الاختيار أساسه على هذا الباب قالت يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين فيه قوة وفيه الأمان وициلينا كيف وصلت إلى الأمان لأن القوة كانت ظاهرة عندما سقى عندما سقى لهما قالت قالت قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي وكان أيضا هو من الفراسة ومن الزكاء بمكان لأنه لما رأى المتحى من ابنته علم أنه قد دخل إلى قلبها فتعجل وقال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تجرني ثمانية حجاج يعني أنا أريدك أن تنكح أحد ابنتي وطبعا هو صارتا أراد وأشار إلى البنت أتي ماذا حدثه ولهبت إليه لما قالت له إن أبي أدعوك لجزيك أجرى ما سقيت قال إني أريد أن أجحك أحد ابنتي على هتيني على أن, تأجر أن تأجرني ثمانيا حجاج تعلمون أن أصل الإجارة لابد أن تكون الأجرى معلوما وذاك اختلف العلماء في مسألة الأجرى أن تكون طعاما أو كسوة هل تصح الأجرة ذلك؟ لا خلاف فقهي بين بين العلماء لكن يمكن أن يستدل بهذا الباب على أن العمل قد يكون أجرة العمل قد يكون أجرة العمل أو التعليم قد يكون أجرة لذلك عليكم السلام ورحمه الله قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد المرأة الوهبه فقال الرجل يا رسول الله زوجني إياها قال ما معك يا من النهري فقال لا أملك شيئا إلا إذا قال لو أعطيتها دزارك جلت بلا دزار ثم قال النبي صلى الله عليه أن تمس وراء ختم من الحديث فقال لا أملك شيئا فقال ما معك من القرآن قال سورة كذا وكذا قالت لو أشتوكها على ما معك من القرآن يعني أن تعليم أن تعلم فجعل التعليم منفعة أو المنفعة مهرا فأيضا جعل المهرة منفعة جعل شعايب هنا على ما رجحنا بالجسم او هذا الرجل الصالح الحكيم جعل المهرد ابنته منفعتا قال إني أريد أن أمكحك أحدا من على أن تأجرني ثمانية حجاج فهو على المطعم, على المطعم والمشرب والكسوة وأيضا على عفة الفرج موسى عليه السلام أجر نفسه شوف هذا سيد الخاصة أجمعين يعني موسى عليه السلام يعمل أجيرا وهو سيد الخاصة أجمعين وهو طبعا كان في جماله وهو من قول العزم من الرسل في كل الازمنه يعني له ما له من الحظوه والمكان عند ربنا في علاه وهو خير من واطئ التراب في زمان ومع ذلك عمل عمل اجيرا عمل اجيرا ليعف نفسه وايضا ليشبع بطنه وقال اني اريد ان انكحك احدى بناتي اتيني على أن تجريني 8 ايج فئن اتممت عشر فمن عندي وهذا كان الاتفاق الاصيل على ثمانية حجج لكنه قال ان أتممت عشرا فإيش فمن عندك, إن عشرا فمن عندك المعنى هنا العشرة التي أتممتها تكون فضلا منك وليس واجبا وليس لازما وما أريد أن أشق عليك يعني ما أريد أن أشق عليك ووزمك بالعشر بل فهي ثمانية حجج إن أردت أن تجعلهم عشرة فلك ذلك قال ستجدوني إن شاء الله من الصالحين يعني تجدني معك في مسألة الإجاء من الصالحين أفي لك ما تريد ولا أعد على حقوقك وما ترى نفسك إلا محسنا معنا أو أننا على إحسان في التعامل معك قالا ستجدني إن شاء الله من الصالحين, الصالحين. تدعت المشيئة هنا بل قد نقول بأن المشيئة هنا واجبة قد نقول المشيئة هنا واجبة لماذا نعم معنا نرجع على قال قال ولا تقولن شيئا اني فاعله ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت دا وقل عسى ايه دن ربي لا اقرب من هذا رشد فقال ولا تقولن شيئا اني فاعله ذلك غدا الا ان يشاء الله وهنا قال ستجدني ان شاء الله ما صالح تحقيقا ما امر الله به لان قلت قد هنا ان يقول ان الله يتكلم عن أمر مستقبري وتوى يتكلم على مسألة نعم مسألة مسألة الصلاح ومسألة الاستنوار عليه ومسألة الاستقبال فواجب من هذه الثلاث أن يكون أن يكون الامر على على المشيئة تذكية النفس كما قلنا لا يصح يكون فيها إلا, إلا نعم نعم هذا صعيح هذا صعيح إذا كان جيدا كله لذلك الله خير. قال ستجدوني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي من أجعيني قضيت فلا عدوان عيني والله على ما نقول وكي قال ذلك بيني وبينك يعني المسألة التطوير إلى العاشرة أي من أجعيني قضيت فلا عدوان عيني أصالت أن منظم أزي ذلك ولا إجحاف ولا أن تلومني إلا أسم لك العشرة نعم قال فأنا, فأنا عضوان عليه والله على ما نقول وكيل يعني كفى بأن الله يكون وكيلا بيننا الحق هنا لابد أن تفهم بأن موسى عليه السلام من أرفع الناس ومن من الناس كفى نبل موسى أو ما فعل موسى عليه السلام فلذلك ورد أثار كذلك جدا أنه السلام سأل جبريل كم قضى موسى قال أسأل أسأل أثار فيها ما هو ضعيف وفيها ما هو حسن لكن كانت الإجابة يعني سواء كان الأمر من الله جلاله أو من الملكة أن موسى عليه السلام يعني أعطى العبد أكمله, أكمله وأوفاه قال والله على ما نخوله وكي لكنه أبرع صحته حتى لا يلزم وحتى لا يجبر على شيء يكون واجبا لكنه على الأساس أنه الله جعل, جعل الأمر فيه في أسحى لكن موسى عليه السلام لا يمكن أن يتخلى عن عن عن النبي وعن الكرم وعن الشهامة والمروءة لذلك هو أتمم العشرة هو أتمم العشرة تفضلا منه قال ذلك بيني وبينك أي من أجعيني قضيت فلاعد وانا عليك والله على ما أقوله وكيل طيب أنا أقول من هذه الآية يمكن أن نستنبض جزئية من الهمية بمكان جزئية لمساعدة فقهية عجيبة أن نستنبطها من هذه المسألة ما هي ما هي الجزية المهمة أن من هذه المسألة مسألة قوله لا لا لا قال ذلك مين مين أيما نجحين خضائف فالعظونا علي قل على ما نقوله فيه. اشخوغی بازم filtrateن hocون بار سسار BILL ب午رت کسی الزكونو فرجين دوه على الارض بجههاله الاجل لا ليس صحيح الاجل معلوم اصلا الاجل معلوم شرط وقت النكاح عند التكنشو والله طوتين ايماني أحدث يعني طيب انا منتظر ايضا منتظر منتظر جزاك الله كل خير ربنا يرضى عنك يا رب من داخل الشيخ من داخل الشيخ لا بس اسوي ادخل ده شو انا استحمل ربنا يغفر لك وروح بتراجع حاجه يا امان ما تفضل نبدا طب اول اشي نبدا بتشطفه <تصفيق> انا عرفين الشغلين عم شيخ غلده لا حرف افوه <تصفيق> خلين فع كده عشان سايج مانشور <تصفيق> الشغل هو عم جيه عم جيه عم جيه يا حياتنا اصلا شيء لا تساوش هاي امراج هو عوضرنا عمال اهوات هو عوضر ده عرفت انا انا اصمت ضغط عليه من شيخ غلد وعبص شوالله اكبر كله اينه اتباع جدا لو في اي ريالي لا مش من كده لا صح صحيح, صحيح حق حق كلنا كلنا باس مش شغل بالله اي حاجة بانية حطيني تحت الاطف اينا احنا حدى بيه كفنا بس الحاجة لكن بالعمل <تصفيق> <بتاقف> <تصفيق> <صحيح> بالله <تصفيق> بالله اسمع والله اسمع بدي اسمع اسمع تعلم ان هذا لا اقتنائي الا بالعكس لكن حق انا اريد منها شيء احسانك انا انك اصلا الشغل بتاعك الشغل ده ده ما انت خاصا بالله انتهى الموضوع لازم يكون امبارح لازم ضروري امبارح تلتزم لازم تنتهوا من الشغل الثاني جواز الامهار فين فين عاوز في الشارع دي طول ما احنا ده في الشارع <تصفيق> اتمنى العبد اشارة اجابة القبول ناشيب السؤال اجابة كل ما موجود اشارة الاجابة القبول موجود اشارة النجاح المهر لما يحدده لما يكون هناك غد ماشي ممتاز طيب خلاص طب انا سأجيب لعل انا عندي شطحات بقى سمحوني هنكش دي شطحة من الشطحات فأنا سأجيب وصوبوني او خطوني أنا اعرف عليكم ما يؤخذ من ذلك وصوبوني أو خطئوني ممكن ولا بلاش أجيب الآن ولا ما أجيب على أن تصوبوني أو تخطئوني ما رأيكم <تصفيق> يعني أجيب أنا فيب هذه ممكن تكون تكون إشارة ويستفاد منها حرمة النذر أو على الأقل قرية النذر استغفر الله لا أجل كذلك أنتم الآن تصوربون أو تخطئون قلت لكم الإجابة هذه الآية فيها دلالة واضحة جدا في الالتفاة على حرمة الناثر أو كرهية الناثر أن يلزم نفسه سمعت نعيم ولا ما قلت أن هذه فيها انتفاة على حرم <تصفيق> لا لا نعم ممتدين آن تعرضت بالشاهد طبعا الشاهد هو عدم إنزام نفسه بشاهد عدم إنزام نفسه لم ينزي النفس ممتازة الرياضيات ما طع خلاص الهندسه وصلت الان هنستثني الهندسه صراحه استثني هذا ما بالتسنين است... كان في استثناء حقا على من الهندسه هذا جيد جدا ممتاز ممتاز هو الان لم يوجد نفسه هذا القاضي هذا الباب محمود رضي الله عنك يبقى لما قال ايام الأجي... ايام الأجي... ايما الاجرين قضيت فلا اعذان عليها في ادائها وتحديد ان لا ينزل نفسه وهذا ومن ومن شرط نوافيه من فائت لكنه لا ينزل نفسه بذلك هذه اشاره إلى الى حرمه النذر او النزل وهذا الاط في هذا الباب مع تقديد الآية فمنهم ومنهم من عهد الله ان اتى له من فضله ان من الصالحين الاخر ال اتش نعم قوله ايما الاجلين لا مصديش ما تقيم قوه قوه هذا الوقت قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل <تصفيق> وانظر هنا قال والله على ما نقول وكيل وفيها تفويد الأمر ربه جل, جل في علا لأنه يعلم بأن الإنسان ما عزم ومدر فلا يستطيع بالله جل في علا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفتعي وهذا أمر جلد في هذا الباب لا بد ان تفقه هنا موسى عليه السلام قده جمعيته يعني إلى الله جعل قال والله على نقول وكيد يعني أنا أجع واجع على وكيدا وكثيرا علينا والله على نقول وكيد ونعم الشاهد جل فعلات وهذه الدلالة واضحة جداً على أن كل نزاع وكل تخاصم حله في جناد النبي صلى الله عليه وسلم فالله جل في علاه علينا وهو الشهيد ومن كان ورقت ربه جل في علاه فانتهى حتى قصة بني السعيد فالعجويني الرجل الذي قال له تلم قال الكفيد الله تلم الشهيد قال الشهيد الله جل في علا. فلما جعلوا, فلما جعلوا شهيدا وكفيلا فلما جعلوا شهيدا وكثيرا كان الوفاء فيه النظر ومراقبة الله جلت على وليد لها واضحة جدا على عبادة الله بالإحسان من موسى عليه السلام بل ومن من الرجل الذي اشتجره الرجل الحكيم الصالح نعم قال <تصفيق> فلما قضى موسى الأجل أو سارى بأهله آنس من جانب الطوري نعرا قال لأهديهم كثوا إني آنست نعرا لعل يأتيكم منها بخدر أو جدوة من النار لعلكم تفطرون قال فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انسه من جانب الطور نار كان بردا شديد شديدا فوجد نارا مشع قد يعني لبحه اراد ان ويجعل نارا بجانبهم يسترون عليها قال فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطول نارا قال لأهلهم كثوا إني آنس وقلنا كل ذلك يدللون أو يدللوا على المسألة التي تكرنا عنها وهي أن الله جل فعلها إذا أراض شيئا له أسبابهما قال الهذيم كذوهن يا نفس النار قال لي اتيكم منها بقارين او جذوات تستنون جذوتين من من النار جذوة جذوة من النار نعم قطعه غليظه من اخش الشجر نعم لعلكم تستنون اكو فيها تدفئه لكم قال وهذه في منافع فلما, فلما أتاها اتاها من بصوت إلى الوادي الايمن في البقعه المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالم نعم نودية من شراط الوادي أي جانبه الأيمنة والذي يمين موسى في البقعة القطعة من الأرض المباركة من تكريم الله موسى فيها من الشجرة أي من ناحيتها وفي تلك الشجرة قولا أنها شجرة الماء وقيل عسجة حدث الكلام فيها الله جلالي فعلها هيا لموسى الأسباب حتى يكلمه سبحانه وتعالى ويرسله إلى في العالم قال فلما أتاها نوديا من شرط الواد الأيمن في البقعة المباركة وهي مباركة لأن الله جلالها تكلم فيها في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالم فالكلام من الله جلالي فعلها وهنا رد على أهل البدع والضلالات قال فلما اتهى نوديا من شهرة الولاد الأيمني في البقعة المباركة من الشهرة إني أيموسى إني أنا الله رب العالمين فلو كان كلام مخلوقا هل الكلام الذي يقول وخلقه الله في الشجرة كما يزعون هؤلاء البطلون يبقى الشجرة تقول إني أنا, إني أنا الله رب العالمين ولو كان الكلام نفسيا كما قالت الأشعرة من الذي يقول جبريل يقول أني أنا الله رب العالمين المسألة واضحة جرية بأن الكلام وكلام الله تكلم تكذم الموسى وموسى سمع صوته لذلك قال ربي أنني أنظر إليك <تصفيق> أيني أنا رب العالمين أنا الله أرد ذلك قال رب العالمين الذي خلق ورزق وآط ومنع فهو المستحق صد الباب هنا للفتة يعني هنا في للفتة أيضا عجازية في هذا الباب هذه الأيمن في المقاطعة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين <تصفيق> أريد الآن اللفتة التي تفهمونها في هذا الباب عندما جمع بين بين ربوية والإلهية في هذا الباب قال إني أنا الله رب العالمين <تصفيق> <تصفيق> نعم كانت تقطع لي وان هو هنا من فاي ضايع انا حاولت على الماين قال نعيم من أقرب ربعه عليك قابل إلهية أنا ربعيات أستدم الإلهية حسابة الإلهية الثمن بالربعه ورد مختلف فيه المنتفق عليه وممتاز إجابات, إجابات سديدة جدا هو الأسطى بعد أن أقول أنه صدر المأبوب بالإلهية لأن فرعون تعلمون أنه قال أنا ربكم الأعلى صدر الإلهية أولا قال إن إني انا الله هي اللفت هنا ابتدأ بالإلهية لم اتدأ بالربعه مع الروبية مستلزما للهية لكن صدر الباب بالإلهية لما لمعوردة من في العرب أنه الطال أنا ربكم الأعلى وأراد الله جلال فعلاء أن يبين أنه الذي يستحب أن يفرض بالعبادة سبحانه وتعالى صدر الباب بالإلهية بذلك قال فلما أتها نوديا موسى من شرط الوادي الأيمن في البقعات المباركة من الشجرة ايا أي موسى اني انا الله رب العالمين وانلقع اصواك فلما راها تهتز كانها جنه ولا ولا مدبرا ولا معقد هذا خوف جبل لي فر خوفا فخوف جبل يا موسى اقبل ولا تخف انك من, من, من الأمين يعني انت لن ينالك مكروه وانت عندنا مؤمن اخترناك واصطفينك على العالمين لجسانه رب العالمين قال يا موسى أقبل يا موسى أقبل ولا تخف الله هو الذي قال ذلك يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ننطف عندنا الآلاية أسواد مستنبطة او ټلینګ وېد اخویا مې آنلاین إن الله إذا أراد شيئا ينهي له باركت باركت البقاع, بما بما البقاع بما يكون عليها من الطعام باركة البقاع بما يكون عليها من الطعام الخوف الجبلي لا يؤثف الإيمان ویشه <muchas> را